ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بما اسماءنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصر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 اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اعترق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اشدد وطاتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو وأعذنا من الشر فوق ما نحذر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله, الله أكبر